يا ألف مليون تكاثر عدهم إن الصليب بأرضنا يتبختر فالحرب دائرة على الإسلام يا قوم فهل منكم أبي يثأرون يا ألف مليون تكاثر الصليب بأرضنا يتبقَّر، أن الحرب دائرة على الإسلام يا طوّم، فهل منكم قبيّم يترّم؟ إن سئمنا من إدانة مُمكِرٍ، إن ملنا من لسان يزئر، يتقاسم الأعداء أوطاني على مر الوراء وكأننا لا نشعر. أين النظام العالمي ألا ترى شعبا يباد وبالقذاء في الثامن أين العدالة أم شعار يحتوي سفك الدماء وبالإدانة يستر ما دام أن الشعب شعب مسلم لا حل إلا قولهم نستنكرون والقلب يعصره الاسى ان الجراح بكل شبر تسعر والله لن يحمي ربا اوطاننا إلا الجهاد ومصحف يتقدر الجهاد يتقدر